في بره وبحره والتابعين وانتبعهم بإحسان ما لاح برق في بمضه وما جاد سحاب بقدره وسلم تسليما كثيرا مزيدا دائما إلى آخر دهره أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله فالمؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعلون فيه وأجل قد بقي لا يدري ما الله مقدر فيه ولا الحازم من تزود من دنياه لآخرته وفي شبابه قبل هرمه وفي صحته قبل سقمه وفي فراغه قبل شغله وحريص على تقارب القلوب فليس كل غيبة جفوة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 وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أيها المسلمون التوفيق طريق التقوى والشكر سبيل الهدى ومن غفل عن نعم ربه أو استقلها أو جحدها وكفرها وكله الله إلى نفسه فيستدرجه بهذه النعم حتى يهلكه بها أو يسلبها منه أو يغيرها عليه بضدها. ولقد قال عز شأنه في أقوام كلوا من رزق, رب رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ثم قال فيها بعد ثم قال فيهم بعدها فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريم. عباد الله إن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل عبادته وما استجلب مفقودها وطلب مزيدها بمثل شكره وعطاعته يقول عز شأنه في قاعدة ربانية لا تتخلف لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قاعدة هي صمام الأمان لبق لبقاء النعم وهي سبيل المقيم لزيادتها وبركتها فحذر ثم حذاري يرحمكم الله من التنكر والجحود والغفلة كلوا من رزق ربكم مشكولة احذروا التبرم الممزوجة بالمقت والتسخط فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم يقال ذلك يا عباد الله يقال ذلك يا عباد الله والمتأمل والمتابع لما ما يدون في مواقع التواصل الاجتماعي وما تطفح به وسائل الإعلام من عبارات التندر وصور الاستهانة والغفلة وكتابة وصوت وصورة ومما ما يلاحظ من مسالك بعض الناس من صور البطر ومظاهر الإسراف والمباهات والتفاخر قد يكون ذلك كله مؤشرا على كفر النعم.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 وشامخات القيم بل في مثل هذه الظروف يجب أن يشرق نور التلاحم وتتلاشى ظلمات المشاحنات وتتجلى, والإحس... وتتجلى مظاهر الشكر والإحسان في الصرف والترشيد في الإنفاق ما أسر على كم هو جميل أن يعود المجتمع على نفسه بالنقد والمحاسبة فكما تنقد الدول والحكومات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 أي وعيدٍ شديدٍ يتضمنه هذا الحديث العظيم لمن يربط ولاءه وطاعته ورضاه عن ولاة أمره بالمصالح المادية فإذا كان هذا الوعيد في حق من سخط فكيف بمن ضم إلى سخطه الإثارة والسعي في إشعال الفتن والتنكر للنعم وإذا كان الوعيد على هذه القضية الفردية فإذا كان الوعيد على هذه القضية الفردية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 ومحاولات النيل من مكانتها وقوتها وبين بعض مظاهر الإسراف في بعض الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم في صور من البطر والمبالغات والمفاخرات يخشى والله منها يخشى والله منها زوال النعمة وتحول العافية وفجاة النكمة وحلول السخط ناهيكم بهذا الأمن الوارث, الوارث الذي يعيشه أهل هذه البلاد والمقيمون فيها في أنفسهم وأهليهم وبيوتهم وأسواقهم في كل أرجاء البلاد حاضرتها وباديتها مواطنيها ومقيميها إن من, الديانة إن من الديانة والعقل والحكمة والشكر إظهار مزيد من الالتفاف حبل القيادة والمزيد من صور الرضا والطاعة والشكر والتضرع إلى الله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 قدرات مشرية وكفاءات وطنية ورجالات أشاوس في مختلف القطاعات والتخصصات إنه مشروع بناء دولةٍ قوية ضاربة الجذور تقف دون أطماء الطامعين وأحلام الحاملين الحالمين وتحول دون من يخطط من أجل تمزيق هذا الكيان إلى دويلاتٍ متفرقةٍ متناحرة كما يفعلون في بعض دول الجوار معاشر الإخوة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 ولله الحمد غنية وقوية وهي تسعى لترشيد الإنفاق وكفاءته وليس لتقليله أو تقليصه فالتنمية مستمرة والمشاريع قائمة مع إصلاحات اقتصادية ومالية واستشراف للمستقبل وترسيخ للدولة الرقابي أيها الإخوة في الله ليس ضامنا ليس ضامل للأمن ليس ضامنا للأمن بين الله إلا العق إلا العلاقة في العلاقة الوثيقة بين الدولة والأمة المبنية على السمع والطاعة والنصح والرضا والشكر والإتراف بنعم الله الوارفة والحذر من البطر والإسراف والتباهي نعم إن حفظ الدين وعز الأمة وشد اللحمة يستحق كل ثمن والريال يحفظه وينميه الرجال بل إن حفظ الدين وعز الأمة لا يستكثر عليه الفداء بالأنفس والدماء فكيف بالدراهم والدنانير؟ وبعد حفظكم الله فاحذروا أن يكون الثمن المدفوع هو ضياع الدين وسلامة الوطن وأمنه ووحدته وتبديدة روعته واستذكروا الحكمة البالغة رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه لا تدعوا فرصة للحاقدين والمغرضين والموتورين والمتربصين والكائدين من الذين يتصيدون الأخطاء ويتناسبنا الإنجازات لينالوا من هذه الوحدة المباركة والاستقرار والعيش الرغيد وأكهروا من رسائل الشكر وتغريدات الرضا وتذكروا النعم والثقة والولاء والوحدة وتصدقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ويجزي المتصدقين معلموا أن الحفاظ على الدولة لا يتعارض مع المطالبة بالأفضل والتطلع إلى الأحسن ولكن المصلح الصادق هو الذي لا تحركه مصالحه الشخصية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 إني أسكنت من ذريتي بواد غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نفعني الله وياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب خطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله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 على الاستمساك بهذه المكتسبات فيكون فيكونون يدا واحدة ضد كل من يريد تقويض هذا البنيان أو زعزعة هذا الكيان. دولة مباركة حازمة وراءها شعب عظيم لا يستفزه مروج الشبهات ولا مفتعل المشكلات. شعب كريم حاذر ويقظ، يقظ من الارجاف المرجفين وما يصدر من كلمات أو كتابات.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 وسلوه دوام هذه النعم واحذروا عقوبة وسخطه وكفران نعمه هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة ونعمه المشداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال وهو صادق في قوله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمانوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمات الأمنين، وعلى أصحابه، وعلى أزواجه أمات الأمنين، ورضا اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذي للسرك ومسركين واخذل الطواة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولتأمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعني راك رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين وأجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وعوانه لما تحب وترضى واخذ بين واصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا تاهم المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين وأجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وحق نماءهم واجمع على الحق والهدى وسنة كلمتهم وولي عليهم خيارهم وكفيهم مشرارهم وابصر الأمن والعدل والرخاء في ديارهم واعدهم من الشرور وفتن ما ظهر منها ووطن اللهم من أرادنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا ومتنا وأمننا وولاة أمرنا وعلماءنا واهل الفضل والصلاح وإحساب منا ورجال أمرنا ووحدتنا ورجال أمننا وقواتنا ووحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فأشغله نفسه اللهم فأشغله نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدمير عليه يا قوي يا عزيز اللهم يناصر المستضعفين اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا منجي المؤمنين، أنجي أنصر وأنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، وفي سوريا، وفي بورما، وفي أفريق أسطى، وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انتصر لهم، وتولى أمرهم، واكشف كربهم، وارفع ضرهم، وعجل فرجهم، وألف بين قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ومدهم بمددك، وأييدهم بجندك، وانصرهم بنصرك اللهم انا نسألك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمه وثباتًا اللهم سدد رايهم وصوب رميهم وقوي عزائمهم اللهم عليك بالطغاة اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن ومنعانهم اللهم افرق جمعهم واشتت شملهم وامزقهم كل ممزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فانهم لا عجز اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قل المجرمين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا واصل أعمالنا وكفعنا سيئاتنا وتوب علينا وغفل لنا وارحمنا يا أرحم الرحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم على أنكم تذكرون فاذكروا الله أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون